كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني رَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَشَتَعَ الْرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ وَإِنِّي خَفِيٌّ الموادي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يقول لغلام وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكفر عتيق قال كذالك قال ربك هو عليا هيل و قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا